اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره اللهم فصل له ذنوبه كبيرها وصغيرها جلها ودقها عظيمها ودقيقها يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامي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 وإذا قِيلَ لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نَحْنُ مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قِيلَ لهم آمِنُوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون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 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأثناء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قَا يَا آدمَمُ أَن بِهُم بِأَسمائِهِمْ فَلََّ أَن بَأهُم بِأثْمائم قَا أَلَم نَقلُكُمْ قَا أَلَمْ نأَقلَُّكُمْ إِي أَلَ غَيبَ السَّماواتِ والالْأَبضِ وَلَُ ماَا تُمدونونَ وَما كُ تُمْ تَكتتمُون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 وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا رَبَّكَ يخرج لنا مما تنبث الأرض من بقلها وقفائها وفومها وعدفها وبصلها قال أتستبذلون الذي هو أدنى بالذي هو خير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 قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها فسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنهُ يَقولُ إه بَقَرَةٌ لَا ذَلُون تُفِير الْ الأأَْرضَ وَلا تَسْبِن الْحَرْزَ مُسلَّمَةٌ ل شَتَفِيهَا قالُ الْ الآنَ جِتَ بِالْحَبِّ فَذَبَحُهَا وَمَا كَادُ يَفعلون.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 وَإِنَّ مِنْ الْ الحِجَوَةِ لَمَا يلْتفَجررُ مِنْههُ الْ الأأَنه وَإَِّ مِنْهَا لَماَا يَشَقَّقُ فَأقْرُرج مِنْهُ الْ المَ وَإَِّ منِنْهَا لَماَا يَحْبطُ مِنْ خَشيَةِ الل وَنَ اللهَّهُ بِغافِلَّا تَعنلُون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 وَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ اتَّخَذْتُم مّعِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ بَلَى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 وإذ أخذنا ميساق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالقربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون إذ أَخَذنا م تَاقَك لا تتسِكونَ دِمَا أَكم ولا تُخْرِجونَ أَفُسَكُم مِ ذارِكُمْ ثمُ أَقرََرُتُم وَأَن تُم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإسم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض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 سَبَاءُ بِغَضَبٍ على غَبَضَ وَلِلكَافِرينَ عذااب مُهم وَإذاَا قِيلَ لَهُ آمِنوا بِمَاأَن زَل اللههُ قالوا أؤمنِنُ بماءذِلَ عَلَنَا وَيَدْفرُونَ بِمَا وَر أَهُ هُو الحَفُّ مُفضَِق لِم مم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 وَلا قدأَ زَلنا إلى كياتٍ بَاتِ وما يككن به إ الفاسق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 وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ قُلْ بِالسَّمَاءِ شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَسُّوبَةٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ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 ان تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواه السبيل والذ كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفار حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامرِه ان الله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 كَذَلِكَ ققالَالَ الذيينَ لا يَعْعلمونَ مِمثللَ قَِهِم فاللَّهُ يَحْكُ بيننم يَعمَ الْ القِيياامَةِ فِي مَا كانوا فِيهِ أَفَْلِفُون وَمننْ أأَظْلَمُ مِ م نَعنَسَابِدَ اللهَّهِ أَ يُذكَرَ فِيهَا اسمُوه وَسَعَافِي خَرَابِهَا أُلائِك مَا كانََ لَمْأَ يَدُخُلُهَا إِللاا خَائِثم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 وَإذبَتَ ل إِبَ رَهِي مَ رَبّهُ بِكَلِماتٍ فَتََّهُ قَالَ إِي جَعلُكَلَِّا سِئِهَا مَا قَالَ وَمِن ذُرْنَةِ قَالَ لَا يَنَُ عَهْدِ الظالِنين وَإِبْجَعَنَّ الْ البَيْيتَ مَسَابةًَ للَّاسِ وَأَنَّهُ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقامامِ إِبَ رهِيمَ وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاففين والرفكع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أَهْلَهُ مِنَ من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قلَ وَمَنْ كَفَافَأُمَّعهُ فَليِيلَثَُّ أَضَرُوه إى عَذاَابَِّا لِ وَبِغْسَ المَصيد وَإِذْ يَرْرفَعُ إدَ رَهِيمُ الْ القَواعِدَ منِنَ البَيْيتِ وَإسْماعِلُ رَبَّنَا تَقَصْبَ الْ مِ إك أََّ تَسَّمعُ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 إنك أنت العزيز الحكيم ومن ينرب عن ملة إبراهيم إلا من تفه نفسه ولقد اختفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين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 قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ الْأَنبِيَاءُ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقاق فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ العليم صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ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 سيقول الصفهاء من الناف ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط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 وَما كانَان اللهَّهُ لبيع إمَانَكم إ اللهه بَِّاسِلَ رأوفُ الرَّحيم قددنَ رَا تَقلّ بَ وَجههِكَة السَّم إثَلًَا والَكَ قِبَلَة تَرربهَا فَولّ وَجههَك شَطرَ الْ المسجد الحَرام وَحييثُ مَا كُ تُم فَولّوجُوههكُم وَإِ الذي نَأوتُ الْكِتابابَ يَععلمونَ أَهُ الْ الحَبُْ مِ ربِّهِم وَمَ اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلون وَلا إن أتَيْيتَ الذي نَ أوتُ الْ الكِتاب بكُلّ آيَة مَا تَبعُوطِبَلَك وَمَا أن تَ بتاب عتِبَلََهُم وَما بَعْضُهُم بتاباب عطِبَتَ بعد وَل إن السَّبعةَ أَهُوهُم مِن بَعْد مَا جَاءكَ منن العنِ إكَ إذ الَّمِنَ الظالين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 وَنَ اللهَّهُ بغافِلعَمَّا تَعملون وَِنْ حيثُ قََجَةَ فَولِّ وَجهَهَك شَطَرَ الْ المَسجددِ الْحَرام وَحيَثُ م كُ تُم فَولوجُوهَكُمْ شَطَرَهُ لِأَلا يكُونَ لِما فِ عَلَْكُمْ حُجة إلاا الذيينَ وَلَموا مِنْهُم فَلاَا تَخْشَون وَخْشَون ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويذكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم, ويعلمكم ما لَمْ تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون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 إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يصوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم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 وَبَسَطَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَائِبَةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَسْتَخِذِلُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْذَادَهُ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ الله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 يا أيها الناس كنوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون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 صم بكم عمي فهم لا يعقلون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ, واشكروا لله إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَ فَوَدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيلِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَن الظَّ وَيرَبغ وَلا عاد فَل اسمَ عَلَ إِ اللهَّ وَفُور الرحيم إِ الذيينَ يَكتمونَ مَاأَ زَل اللههُ مِنَ الكِتابابِ وَشْرونَ بهه ثمَمَنًا قَليلاًا أُولائك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 فَمَن بَددَّ لَهُ بعدَمَا سَمِعهُ فَإِ ما اسمُهُ على الذيينَ يُبَدْلونَ إِ اللهَّه سَمعٌ عَليم فمَنْ خافَ مِن مصٍ جَنَفًا أَوْ اسم اسمَن فَأَصْحَ بَينَهُم فَلَا اسم اسمَ عَلَم إِ اللهَّه وَفُور وَحيم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 كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وَيَكُونَ الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ والحرمات قصاص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 أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿21﴾ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ﴿20﴾ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اسْتَقَارَ ﴿21﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إليه ومِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَيَشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ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 إنه لكم عدو مبين فَإِن ذللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إِلَّا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور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 والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس امة واحدة فبعث الله النبين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب وانزل معهم الكتاب بالحق يحكم بين الناس فينا اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لنختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم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 أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ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 تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فَإِن طلقها فَلَا تحل لَهُ مِن بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظلنا أن يقيما حدود الله وَتِكَ خدُود اللهَّ بَينهَا لِقَوْمين علمون وَإذا قَقُتُم النِس أَفَبَغْ نَ أَجَلَهُ النَّ فَأمْسِكُ بمَعوفٍ أَوْسَرْنِحُ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 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومسعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين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 والله عزيل حَكيم وَللمطللقات مَتع بالمَعوفِ حًا على المَُّقم كَذَلِكَ يُبَين الله لْ آياتهِ علكُمْ تَعفِلون لمْ تَرَرائلَ الذي نَقارجُ مِنْ دارِهمم وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَر المَوْوتِ فَقالَا لَم الله موتوتٌ م حياهُم إ الله لَ صَللٍ على النَِّ وََّ تَررا الناسَِّ لا يشكُون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 فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده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 قَالَبَنَّا الْبَشَرَةَ عَجَلًا ثُمَّ انْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً مِنَ النَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَنُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا بَدَا لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 ومثلو الذين ينفقون اموالهم بنفغاء امطات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة كمثل جنة بربوعة اصابها وابل فاسقت اكلها ضعفين فاتت اكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فضل والله بما تعملون بصير يَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ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 وماَا تُمْ سِبُوا مِ خَيْرٍ فَلِأَفُسِكُم وَمَا تُمْ فِبُونَ إلَّ بَتِغَ أَوجههِ الل وَمَا تُمْ سِبُوا مِنْ خَيرِين وَاصْطَ إِلَكُمْ وَأَنتُم لا تُظلَمون للفقراء الذين أخصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء, يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بثيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم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 والله لا يحب كل كفار أسين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحذنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربى إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وَإِنْ تُبَتُم فَلَكُمْ رؤوسُ أنْ وَالِكُم لا تظْلمونَ وَلا تُظمونون وَإِنكََذُ عُصْرَة فَنَظِرَة إلى مَيصَه وَأَن تَفَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إنكُ تُم تَعلَون وَالدَّقُوا يَومًَا تُرجعونَ فيِيه إلَ الله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 انما ما تنذر من السبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة واجر كريم اننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احطيناه في امام مبين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 قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ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 قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتمها بل أنتم قوم مسرفون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 اتَّخَذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً يُرِيدنَ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا لَّا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا لفي ضلال مبين إني فَآمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونْ إِذْ دَخَلَ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنزَلنا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ مِن جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهدئون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 وآية لهم الأرض الميتة أحييناها, أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب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 ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نَسْلَخُ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقرد لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل ثابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرزيتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يرهبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قِيلَ لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وَمَا تَأْخُذُهُمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْ آمِنُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ نُطْعِمَ إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم طادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توطية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجدات إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ان كانت الا صيحه واحده فاذاهم فاذاهم جميع الذين محضرون اليوم لا تظلمون نفسا شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهة لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من الرب الرحيم وامتاز اليوم ايها المجرمون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 ولقد أضل منكم زبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا اذيهم وتكلمنا اذيهم وتشهد ارجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا فَمَا اسْتَطَاعُوا مضيا ولا يَرْضَعُونَ وَمَنْ نَعْمِرُهُ نَكْسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ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 والالتَّقَد مِادُون اللهِ عَِهَ سَلَّ عَهُم يُ فرَرُون لا يَسَّقعونَ نَفْرَهُم وَهُمْ لَم جُدُ محبَرون فَلَا يَحذُون كَقَوهُم إِا نَعلَمُ ماَا يُصِونَ وَماَا يُعلنُ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلَهُ وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يحيي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 إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبثت الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثة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 ردعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جذال وَمَا هُوَ وَلَا تَأْسِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ قوم وبتاكهات كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه وفرش مرفوعه اننا ان شئنا شاء فجعلناهن ابكرات رُؤُبًا أَكْرَابًا لأَصْحَابِ الْيَمِينِ هُنَّ سُمْنٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَسُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن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 وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون, لمجموعون إلى ميقا في يوم لHUM ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ تَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّن ثَقٍّ فَمَا لَكُمْ مِنْهَا بِبَطْنٍ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الهيم أَنذَ نُزُلهُم ي يَوْمَدّين نحنُ خلَ قانكُم نحْن خلَ قناكُم فَلَلا تُصَِقون أَفَررائييتُم مثُمنون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 لجعلناه حطاما فطلتم تفكهون اننا لمغرمون فلنحن محرومون اثر الماء الذي تشربون الا انتم من سلتموه من المذني نحن المنزلون لَوْ نَشَاءُ أَتْعَلَّهُ جَادًا لَوْ نَشَاءُ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 نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين تسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَّا بهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون فلولا إذا بلغت الحلقون فلولا فَالْحَلْقُ وَأَنْتُمْ حِينَ إِذًا فَاصْبِرُوا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِذًا مِنْكُمْ وَلَكِنْ لا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ كُلُّ شَيْءٍ غَيْرُ مَفْنٍ تَرُدُّهَا إِلَيْهِ كُلُّ نَفْسٍ فَأَمَّا إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين الضالين فنزل من حميم وتطلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين إن هذا لهو حق اليقين فتبح باسمك العظيم اذا اعجبك الفيديو لا تنسى اللايك والتعليق كل جديد اشترك الان اشترك هنا